بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايهن يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وان يروا ايهن هر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيهم داجو اور قرياءهم من الانباء ما فيه مزدج حكمه بالغه حكمه بالغه فما تغني النذر الا تغني يوم يدعو الداعي الى شيء انكر يوم يدعو الداعي الى شيء انكر والشآن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشط والشآن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد مُفْتَعِلِينَ إلى الذَّاءِ مُفْتَعِلِينَ إِلَى الذَّاءِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عبدنا قبلهم قول نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الماء على أمر قد قدر يقولن فلتقل ما ولا ان قل قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترتنا ايه ولقد ترتنا ايه فهل من مذكّر فكيف كان عذابي ونذري كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر اننا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم احص مستمر استن سر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقض كيف كان عذابي ونذر كيف كان عذري ونذر ولقد يسرنا القرآن للذ وَرَقْنِيَ السُّورَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هل من مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ السور قالوا انا شرا منا واحدا نترعه ان اذا الذي ضلال وسور القي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب لا يعلمونَ غَدَم مَن الكَذابُ الأشد ف غَدم مَ الكَذابُ الأاشد إن مُصِل إ قَتفتنَةَ لهُ فرَتطِبهُ وَصطَاب إ وََبّهُ أن المأَقسمَة بَهُ وَبّهم أنم أكسمَة بَهُ كل شِلبم محتظر كل شلبم محتظ فاد صاحبَهُ فَتاقَ فقر فاد صاحبَم فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحدة وَلَقَدْ يَسَّوَّنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ وَلَقَدْ يَسَّوَّنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ان عَلَيْهِم حَاصِبًا إِلَّا آلَ إلا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ, نجيناهم بسحر نعمة من عندنا نعمة فذَكَ نَجزيم شَكرَ كذكََزيم نجزي شَك وَلَقدَأَ ذَرَهُم بَطُ شَتَن فَتَمَرَ بِ النُذُر وَلَقدأَ الذَرهُم بَطُ شَتَنا فَتَمَر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 وَوتََّذابيستكر أذوق ذااب وَنذ أذوق ذابيذ وَلا قد يسنقآان للذك وَلَقد ي الصنقآ للذك فلمِ مدكر فلم مك وَلاقدجآلَ في راو كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ سَيُؤْمِنُ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلِكُم بَرَاءَتُمْ فِي الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَميعٌ مُنْتَصِرٌ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَميعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدبر؟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 فك صغير وَكذ مستق إ المتقين في جَّات وَنها إ المتقين في جَّات وَ إ قَا صق إِ دمكم مكتَدر إ ق ص دمك مكتدرك